القرآن التي كانت نعم الزوج الودود الولود والتي كانت تعم الامة الحانية المربية نعم الزود لجوجها البار قبيلة الشيخ عبد العاطي ناصر قمر الامة الاسلامية لين اهل القرآن ولامنائها هي الامة المربية للرجال الافضال اصحاب المنوان فما اتت هذه الآلاف من الرجال الا تكبيرا لاصحاب المسقال وفي بس ذلك قال المصطفى سيد الرجال لا يعرف الفضل لأهل الفضل الا زوج ايها السادة هيا بنا لنعيش ما علم من اعلام اذاعة القرآن المصرية وهو علم من اعلام الامة الاسلامية قارئ في مصر والعالم الاسلامي ولقد سافر العديد من الدول الاسلامية قارئة بالاصوات النبية المصرية فضيلة القارئ الشيخ طاها النعماني يتفضل مشكورا الله الشينقونه بني بسم الله الرحمن الرحيم للحفظ لله وسلام على عباده الذين اطرحوا I'm a السماوات والأرض وأنزل لكم من الجمال جَدِيدٌ مَا كَانَ لَكُمْ أَن تُمَتَّشُوا اللَّهَ سُبْحَانَ بسم الله الرحمن الرحيم قل الحمد لله وزلام أَمَّنْ أم خَلَقَ فَجَعَلَ تَجَاوُزَ الْأَرْضِ أَمَّنْ خَلَقَ فَسَوَّى Jump, jump, واحد الله لا اما من خلق السماوات و God But <laughs> <laughs> yani ha n'am Um, um, um. إلا وهم مع الله فإلا 我呀ja lospon am من يوجيه القطار ويكشف السنوات ويجعلكم خلفاء الأرض راجع <تصفيق> <تصفيق> قليلا ما تذكرون اَمْ <تصفيق> بَيِّنْ أمي يديكم <تصفيق> أمي يديكم في ظلمات البر والبحر وبيئوس الرياح الشرم. وإلى يدي رحمته فإله مع الله An Mani and Shein told me البل والبقر لَفَقُومْ مِنَ الْأَمْرِ عَلَى الْأَرْضِ إِلَيْهُمْ عَلَى اللَّهِ إِلَيْهُمْ عَلَى اللَّهِ وَلَا تُوبُوا ذا القوم الناقين من ايات سوره النمل المكيه واذا احد الدراس وبالقرآن الخمس الحوامد والسبعة الحوامد وإن شورا النمل هي ثانية الثلاث الطوافين تلا علينا فضيلة القارئ الشيخ صاحب العلماني القارئ بمصر والعالم الإسلامي والقارئ والعالم بإذاعات بمصر والعالم الإسلامي.